20. Neml suresi sayfa 381 E'uzü Bismillahirrahmanirrahim Fama kana cevab kavmihi illa en kulû ahricû alâ lutten min qaryatikum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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء.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 طَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أئِلاَهُم مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولوا لمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ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 فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين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 إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين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 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على أهل بيت يكفلونه يكفلونه لكم وهم له ناصحون فَدَنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تقر عينها وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ, ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هو عدو لهما قال قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ تقتلني تَقْتُلَنِي أَتُرِيدُ أن تقتلني كما قتلت نفسا تَقْتُلَنِي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 فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآبُ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّ سَمِينَ جَانِبَ الطُّورِ نَارَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُرُ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لَعَلَى أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ أَيْمَنَ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَن أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ أُسْلُكْ يدك في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بيضاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ برهانان مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 فسب آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما, وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين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 فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وَظَنُوَأَنَّهُمْ إلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَقْذَلْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَمِّ فَظُرْكِي فَكَانَ عَاقِبَةُ الْضَالِّينَ وَجَعَرْنَاهُمْ أَيْمَتًا يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُونَ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 وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الوربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 يتنذر قوم ما أتىهم من نذير من قبرك لعلهم يتذكرون. وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ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 كَيَأْمُسَ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرًا تَظَاهَرُوا لَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هم بِهِ يُؤْمِنُونَ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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين فقالوا ان اتبع الهدى معك نتقطف من ارضنا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 وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون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 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون فربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا, فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون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 له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وبصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما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 وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أسقالهم وأسقالا مع أسقالهم وَلَا وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون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 وما على الرسول إلا البلاو المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا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 رسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت قصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض. وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا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 خلق الله اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أتل ما وَتْلُ مَا من الكتاب مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر ولذكر الله وَلَذِكْرُ والله يعلم ما تصلعون صدق الله العظيم